أبلغكم رسالات ردي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم وَجُودِ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ وَقُ اذكرو الا ان لكم تفلحوا قالوا أجئت ما يلنا عبد الله وحده ونذر ما كان يابد கீ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ بِكُمْ